الاخلاق وان يطالبوا ان ربنا على ان لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا المجلس الرابع هذا المجلس هناك مجلس اخذناه قبل blindness. الدوره الدور أخذنا مجلسنا كان هذا الاول أول هذا الثالث هذا هذا المجلس الثالث الثالث مثل ثلثة أخلاق وأداة هذا المجلس الثالث في ثلثة أخلاق طالب العلم أخلاقي وأدابي طالب العلم في السلسلة الأخلاقي وأدابي طالب العلم نعم أنا في ليلة الأبغاني أنا في ليلة السلسة في ليلة الثامن والعشرين نعم وشهرنا المحرم ل... للعام من الثلاثين النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دائما بعد قد انتهينا في المجلس الأخير من بيان الأهمية الإخلاصة أهمية الإخلاص نعمل طالب العلم وبينا أنه مما يناسي هذا الإخلاص ومما قد يطعن في نية صاحبهم حب الزعامه والرئاسة إن هذه من أعظم الأدوار الفتاكه التي قد تفتك بطالب العلم في أول نشوئه وتجعله يعود خلف ظهره كما يقال أو ينقطع عن الطلب الصحيح الحرص على الرئاسة هو الحرص على أن تكون له دعامة وأن يتصدر أن يتصدر في المجالس دون أن يكون حصل من العلم ما قد به يعني تكون عنده ولو ادنى أهلية بعد شهادة أهل العلم له لهذا تصدر. <تصدق> وذكرنا بعض الآثار في هذا ونحب <تصفيق> ان نذكر ان منها منها حتى ندرك ان السلف قد اعتنوا ببيان هذا الداء وانه <تصفيق> من الادواء المهلكه لطلب العلم <تصفيق> إلى خطورته بعضارات مختلفة تؤدي المعنى الذي نحن نرم إليه فمن هذه الأثار الأخرى التي تثبت خطورة هذا الداء ما قد أخرجه أبو الحسين الكلابي في حديثه موجوده مخطوط ما أخرج بإثناده أنه من إفحاق ابن سالم انه قال أنه الزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضه لأنه قد يبذلها في طلب الرئاسة يعني قد يكون الزهد في الفتبة والذهب أسهل أو أسهل من الزهد في الرئاسة والذهب يعني بدليل أنه قد يبذل هذا الذهب في الحصول على هذه الضعان مما دل على أن الضعان عنده أعظم من هذا الذهب لو أخرج أبو بكر الدين واري بكثر الدين وتجديدها الدين واري في المجالفة وجواهر العلم نعم بإثناده عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال من طلب الرئاسة بالعلم فاته علم كثير يعني الذي يطعى أن يكون رئيسا على حساب العلم أو اتفذ العلم وليجه للرئاسة لا يطلب العلم للآخرة فمثل هذا يفوته علم كثير وأيضا أخرج أبو الحسين المبارك ابن عبد ابن عبد الجبار من الطيوريو في الطيوريات في مجموعة أجزاء حديثية عرفت بهذا الاسم نسبة إلى الطيوريو الطاء الطيوريات الطاء بضم الطاء. في أطيوريان وهذا الأثر رقم السابع والأربعين بعد المائتين في أمجلد الثاني نعم أخرجه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ووكية في أخبار القضاء وأبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم نعم بثلث صحيح عن عبد الرحمن ابن مهدي. رخصنا الله. أما <تصفيق> أنو قال كل في جنازة فيها عبيد الله ابن الحسن العنداري القاضي. وعبيد الله هذا أخرج له مسلم في صحيحه في موضع واحد. <تصفيق> من كتاب الجنائز هو ثقة فقيه وكان قابي البصرة فقال ابن مهدي نعم كل في جنازة فيها وغير الله ابنه. الحسن العنبري وهو على القضاء على قضاء البصرة فوضع فلما وضع السرير يعني نعش الميت جلس وجلس الناس حولهم قال فتألتهم عن مسألة فغنيت فيها فقلت اصْلَحَت الله القول في هذه المساله كذا وكذا فإلا أني لم أرد هذه، إنما أردت وإنما أردت أن أدفعك إلى ما هو أكبر منه أطرق عبيد الله أطرق عبيد الله عبيد الله ساعة أي فضل الله ساعة يفكر ثم رفع رأسه فقال ثم هذا موضع الشرب إذا أرجعوا وأنا صاغر إذا أرجع وأنا صاغر لأن أكون جنداً في الحق خير من أن أكون رأساً في الباطل هذا كان خلق السلف الأوائل لا يستكبرون عن قبول الحق وهذه المقولة تستر بناء الذهب وقد ثبتت بنحوها عن بعض السلف الآخرين ثم احد كان يقول هذه المقوله لأن اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل ونحن نوجه هذه الكلمه الى هؤلاء الذين ترأسوا وهم على ضباط او على باطل في بعض مقالاتهم يا ليتهم ينتفعوا يا ليتهم ينتفعون بنصيحه العنبري رحم الله نقول إذا أرجع وأنا صاغر أوه. هكذا عرف قدر نفسه أن نفسه لا تعلو على حق أوه. إنما الحق يعلو على نفسه وعلى صهرته ليس معنى أنه قاضي البصره أنه إن خطأه أحد أنه يقول أنا فوق هذا الخطا أو يتأول خطأه بالمعاذير الباطلة يعني يتمحل في التاويل كما يفعل بعض أهل زماننا لا إنما قال هذا مواطيا درسا لكل طلبة العلم ولكل الزعاف إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون رأسا لأن أكون ذنبا في الحقي خير ان اكون راسا في البصر هكذا لم يحرصوا على الزعامه ولم تكن الزعامه هدفا لهم فلعل هؤلاء الذين تراسوا في هذه القنوات الفضائيه ان ينتفعوا بهذه النصيحه من عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصره في زمانه وأحد رواب صحيح مسلم أو أحد الذين أخرج لهم مسلم في صحيحه وكان أخرج لهم في موضع واحد كما بينا فأحدهم يكون على مخالفات عظيمة لأصول أهل السنة ويراجع ويراجع فيها المرات بعد المرات ولا تجد منه إلا الاستكبار عن العودة إلى الحق ولا تجد منه إلا الإمعام في إظهار خب الترقص وخب الزعام حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه وقع في شيء مما قد يكون وقع فيه المتصوفة وهو يدعي أنه على السن فحتى يثبت للجماهير الذي ترقف عليها أنه على الحق المبين وأنه لا يخطئ إلا قليلا يعني اختلط له أو هو وقع في هذه الفتنة شعر أم لم يشعر أنه أراد أن يثبت يعني أحق بهذه المنزلة بالمنامات وصدق من قال موجها كلامه إلى هذا الداعية المشهور احترم عقولنا بل نقول احترم دينك واحترم دين المسلمين ولا تدخل عليهم مثل هذا لحرصه الشديد الذي يظهر من بار حالها لا ندخل في قلبه <تصفيق> وإنما القرائم التي حولها منها هذه الواقعة تدل على هذا الحرص على بئاسه وعلى الزعام والتصدر وإن كان على باطر وقلفت المؤلفات في بيان ما هو عليه من باطل ومخالفة لبعض مسائل معتقد أهل السنة ولكنه للأسف لم نجد منه إلا التمحل في الاعتذار لنفسه يعني لما قيل أو رؤية هذه الرؤية بعد انتهاء مناسك الحج هذا العام لو خرج هذا الذي يعني صار زعيما ورئيسا لهذه القنوات الفضائية وروى هذه الرواية التي نقلها عن امرأة أقل ما يقال عنها أنها مجهولة. يعني كيف قبل عن نفسه أن يروي هذه الرواية عن امرأة مجهولة وأشاعها على الملايين من المسلمين عبر هذه القناة هو المصدّق. يظهر أمري إلى السنة ماذا يريد يريد بالمسلمين مثل هذا لما يخرج قائلا إن هذه المرأة رأت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقالت إنه نا إنها أمه أنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف أو حول الكعبة، وأنه قال لها يعني وجه كلامه إلى رجل بجانبه كما دعت هي في هذه الرؤيا، وأن صلى الله عليه وسلم قال. هذا الرجل يا ابن حسان بشر الركبة بالقبول وصدق من يعني أبطل أو رد في بيانه لبطلان هذا الأمر ما معنى بشر الركبة بالقبول الركبة هذا فيهم الراقبين وفيهم الشيعي وفيهم الزيديين وفيهم الصوفي المخرش هل قبل كل هؤلاء انهم كانوا في هذا الرب نحن طبعا لا نطعن في امكانيه رؤيه النبي صور صنف النوم بل هذا يرد ولكن يعني هذا بارك الله فيكم يعني إيه حدث من الاولى بهذا يعني لو سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لأحدها ولكنه في نومه يعني لماذا يقص هذا ومن هو الأولى بهذا طبعا مسألة الرضا والقبول أن الله الذي يعلمه الله نحن لا نتدخل فيها ولكن الذي يعنينا أن مثل هذا لا يقبل اللي إلا الذي ذكرناها وكذلك لأن لاقل هذا الخبر عندنا مجهول. ولو سلمنا أن صح هل يعني من الوراء أو من كما قال الخوف من الرياء والشهرة أن يذيع هذا هو بنفسه على قناته أمام الملايين ألا يخشى على نفسه من الفتنه يعني لو سلمنا جبر أن أن روا صحت وأنه له هذه المنزله قال الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبة بهذا وإن كان حتى هذه المخاطبة لا ليست في تسكية ولا سناء بلا شك ليست في ذاتية تدل على, على أنه على الحق المبين لأن العبر عندنا لا ليست بالمنامات ولا بالرؤى كما كان يقول شيخ الإسلام المتينية رحمه الله لو رايتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فعرضوا أمره على الكتاب والسنة فنقولها يا ابن حسان لا تقبل منك هذه الرواية أو لا نقبل أنك على الحق المبين كما أردت أنت أن تصور للملايين إلا بأن نعرض منهجك وأقوالك أثبت عليك على الكتاب والسنة فلما عرضنا بعض هذه الاقوال وجدنا ان منها ما هو شنيع ويناقض ويناهض اصول اهل السنه في بعض المسائل فكيف نقبل منك انك تقول عن عن العلماء العدول الذين هم نبقى اما هم بلا شك ويعني بلا ريب سواء قبلت ام لم تقبلهم اعلم منك بشهاده, بشهادة الكبار من العلماء إنك لما تطعمت هؤلاء العلماء الكبار <تصفيق> الذين افتوا بحرمه العمليات الانتحاريه <تصفيق> ألا من تعظم من قتل النفس؟ فتأتي انت أنت وتشهد عليهم هذه الشهادة الظور، وتقول إنهم يكذبون على الله، والله إنهم يكذبون على الله. هل يقال هذا في من أفتى بالحق وأفتى بمقتضى الكتاب والسنة تدعى عليهم انهم يكذبون على الله عز وجل هل يقول هذا رجل شم رائحة العلم أو لن يدعي انه عنده تقوى نحن طبعا لا ننفي عنه الإيمان ولا التقوى لكن ننفي عنه الاهليه للتصدر لهذه المسائل على أقل الأحوال وأنه على ضلاله مثل هذه المقوله ولو لم تكن لهذه لكفت حتى الآن لم يتراجع عنه فكيف إذا انضم إلى هذا من تعظيمه لبدعه الحاكمية هذه التي أتى بها سيد قطب وتكفيره لبعض وصاه المسلمين نحو الذين وقعوا في شيء من الموالاه المحرمه لا المكفرة لبعض الكفار لم من مثل هذه الموالاه المحرمه كما قد قرر هذا في كتابه حقيقه التوحيد أنه يرى التكفير بالموالاء المحرمه يعني الذين يوالون الكفار حبا للدنيا وحرصا على أموالهم وعلى مناصبهم هذه بلا شك من الكبائر لكنها لا تسوى من يوالي الكفار في دينهم يعني هل من يوالي الكافر لأنه يحب منصبه ويحب أن يحافظ على أمواله وعلى مكانته فهذا يسوى لمن يوالي الكفار لأنه يحب دينهم لا يستويان عند الله عز وجل ولكنه لم يفرق بل حكم بالكفر على طريق الخوارج ولما خرج هذا الخارجي أسامة بن هنا وارتكلا مع أقراني هذه الجريمة التي حدثت في دولة الكفر. وإذ دينا نفاجر لأنه يخرج علينا فيقول هذا البطن إسامة لازم. والأئمة قالوا عنه قال عنه انه من الخوارج المفسدين في الارض كما قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى في به يخالف ولا الامه ويقر عمل هذا الخارجي وله من الطوام ومن المقالات التالفه التي يعني يضيق المقام عن حفرها فنسال راي يرضاه الى الحق الشاهد أن هذا من الأمثلة على خطورة هذا الداء، وأنه إنت ممكن من شخص قد يوليكم إلا من رسم الله أعلن أن نخشى على أنفسنا من ناقعات أن مثل هذا الزجاء نستعين بالله عز وجل نجاهد جاهد أنفسنا لا معلومة مثل هذا وأيضا من الآثار الثابتة في هذا الباب أخرجوا الخطيب في الجامع لأخلاص الراوي وأذاب السماء. من تحت باب ما قيل في طلب الرئاسة قبل وقتها وذم المثادير عليها وغير مستحقها وغير مستحقها. لما هو غير مستحقها. ما قيل في طلب الرئاسة قبل وقتها، وظلم المثابر عليها، وهو غير مستحقها. أخرج الإسماعيل ابن أبي علي ابن المغيرة الإسماعيل بن علي. نعم أخرج بسناب فحيح الإسماعيل ابن علي. أم أنه قال ورآه وحكة. إن الرئى إن للرئاسة. نعم ثم. أخرج أيضا أو ساق بإسناده أيضا عن إسماعيل ابن علي إلى أن وصل إلى أن وصل بالسلب إلى صوفيان الثورين أخرج من طريق ابن علي عن أبي صالح الفراء عن أبي إسحاق الفزاري. قال قال لي الاستنكار. ثم قال ابو سفيان الصوري لو تحب الرئاسة يا هذا على تغيير الاستنكار استفهام والاستنكاري ثم قال سفيان تهيأ للمقام كان يقال من طلب الرئاسة وقع في الدياسة وإذا اخرج استفيمه بسند صحيح عن, شح... عن شعيب بن حرب أنه قال من طلب الرئاسة ما تحطه الكباش ومن رضي بأن يكون ذنبا أبى الله إلا أن يجعله رأسا ماذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في المجلس الاخير وفي المجلس الماضي في قوله عن الاماره انه من طلبها وكل اليها ومن أتت إليه بدون طلب أعين عليها هذا الاماره في الإمارة التي هي إمارة في الدنيا فالاولى بهذا إمارة في العلم أو الرئاسة في العلم أن من طلب الرئاسة يعني كان غرضه مقصده من طلب العلم أن يلال الرئاسه والزعامة والشهرة وكل إلى نيتها أوه. وكما قال ما تحته أشباش كما يحدث لبعض من هذا، بهذا <تصفيق> بسبب أنه يناقش على هذه الرئاسة على هذه الزعامة يضطر إلى الوقوع مثل هذه العضاء التي نحن اشرنا إلى مثال منها منذ قليل يقبل على نفسه مثلها مثل هذا الكلام لمناطحته انه يناطق على هذه الرئاسه والدعوه وان من لم يطلب الرئاسه إنه يعان يعان على طلب العلم وإن لم يسعى على ذي الرئاسة فإنه ينالها وان لم يفع اليها لكنه ينالها بحق آه. لا ينالها بيش بالباطل وأيضا أخرج أخرج الخطيب في هذا الباب بسنته عن بشر بن حارث انه قال وإن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب الا راس من لا يريدها يعني من, من لا يفع إليه وايضا أخرج الخطيب في سنديه عن يزيد النهارون انه قال من طلب الرئاسة في غير اوانها حرمه الله في اوانها وايضا عن قتاده انه قال من حدث قبل حينه استوب في حينه أخرج اخرج عن عبد الله بن معتز انه قال جهل الشباب معذور وعلمه محقور يعني مفكر وهذا حاله بعض الأحداث الذين تصدروا للمسائل العظامة قبل اوانهم لم اتوا بالعجاب واتوا بما أنكره عليهم الكبير والصغير تجد يعني شابا حاجة يخوض في أضغط مسائل الايمان يعني في مسائل يتورع للخوض فيها الأئمة الكبار وإذ به يخوض فيها بكل جرأة ويصور نفسه مجتهبا من الدرجة الأولى في هذه المسائل العظيمة فبلا شك يعني يصدق عليه, يصدق عليه قول عبد الله بن المعتد أن علمه محقور محقر لا قيمة له وكيف يعني نقبل كلامه وهو ليس من أهل الاجتهاد من ذهب يعني بعض أهل العلم من كما نقل هذا الخطيب هنا ان أنهم رأوا أن المحدث يحصل به أن لا يحدث قبل أن يستوفي الخمسين طبعا هذا كان في زمن الرواية والتحديث يعني لا يتصدر لا يتصدر, لا يتصدر لمجال في التحديث التي بها يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناده إلا أن يبلغ الخمسين ثم قال وليس بمستنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو, هو, هو ابن أربعين وهو ابن أربعين وصاق بإثناجه علي بن عباس أما قال أو قرأ حتى إذا بلغ اشده قال ثلاث وثلاثون واستوى من قال أربعون أربعون سنتين <تصفيق> ثم قال قال القتيل فإن احتاج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه، في فيجب عليه أن يحدث ولا ينتنى لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم. نمر ممتلع من ذلك عاص آثم يعني كأن فطيبة أراد أن يقول إن التقير مثل هذا السن على قول هؤلاء لا يكون إلا أن وجود الوفرة من العلماء الذين دلقوا هذا السن وبهم يقوم فرض في تبليغ العلم وفي نشر المعتقد الصحيح والحديث أما لو افترضنا انه قد عز هؤلاء محتيجه الى احد طلبه العلم الذين لم يبلغوا هذا السن ولم يبلغوا هذه المرتبه فانه عند الحاجه له ان يجلس ونحدث سدا للحاجة فقط من باب الحاجه والضروره وإن لم يفعل قد يأثم يأثم إذا كان عنده علم يعلم أنه ليس هناك غيره من يبقى ليس, ليس هناك من غيره من الذين يعني عندهم القدره على تبليغ هذا العلم ولم يبلغوا ليس هناك إلا هو فهناك وفي في هذه الحالة إن لم يبلغ هذا العلم قد يأثر. فالأمر يختلف على حسب الأزمان وعلى حسب الأماكن. ولذلك أيضا أخرج. بسند صحيح لابن المبارك أنه قال من دخل بالعلم ابتلي بثلاث إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع أو يتبع سلطانا يعني على باطلنا وايضا ذكر أستطيبه في سنده عن أبي ذكر الأعين أنه قال كتبنا عن محمد بن إسماعيل البخاري على باب محمد بن يوسف الفريالي. وما في وجهي شعرة، فقلت ابن كم كنت؟ قال ابن سبع عشرة سنة. ابن سبع عشرة سنة. وأيضا جاء أو أخرج الخطيب إثناء عن ابن المعتز انه قال: الجاهل صغير وإن كان شيخا. والعالم كبير وان كان حدثا يعني ليست العبره عند بالسن فقط انما العبره باصابه العلم الصحيح كان قد يكون صغير السن ولكنه يصيب الحق ويصيب العلم ويشهد له العلماء ولكن الانكار على من كان حدثا وصدر نفسه بغير اهليه وبغير علم صحيح بل ثبت عنه المخالفه للعلم الصحيح وثبت عنه المخالفه لسبيل العلماء <تصفيق> مثل هذا والذي ينكر عليه وكما قال ابو صلت الاندلسي في شعره وقالوا صغير السن يسمو الى العلا وهل العلا حكر على كبر السن فليس ليس حكرا ولكن العبره بإصابة الحق وباتباع سبيل العلماء من يشهد له العلماء هذه هي العبره ولذلك صدق ربيعه الرأي ربيع ابن ابي عبد الرحمن شيخ الامام مالك كما جاء عنه بسند صحيح أخرج الخطيب هنا أيضا علقه البخاري بصيغه الجزم في كتاب العلم هنا الصحيح أنه قال لا ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئا من العلم يضيع نفسه لا يمدج يضيع نفسه عليه أن يزكي هذا العلم وأن ينمي هذا العلم وأن يجتهد في تثبيت هذا العلم وأن يسعى لمجالسه العلماء، وأن يسعى لتلقي العلم على الوجه الصحيح الذي به يصير عالما هذا معنى قول رضيعة ابن أبي عبد الرحمن وبهذا نفرق بين من يسعى لطلب العلم طلبا للرئاسة والزعامة وبين من يسعى لطلب العلم لما ذكره ربيعة هنا لأنه لا يحب أن يضيع ما من العلم ويسعى للحصاب على هذه النعمه وكما قال سبحانه وإذ تأذى ما ربكم لإن شكرتم لأزيدا لكم بل امر سبحانه بقوله وقل رب زدني علما فأنت مأمور ان تسال ربك ان يزيدك في العلم وأن تحصل هذا العلم وهذا السعي لتحصيل هذا العلم النية ليس من طلب أدرى بما في نفسك وبما في قلبك عليك أن تجاهد نفسك ان أدعى نفسي وإياكم إلا أن نجاهد أنفسنا على استحضار النية الصحيحة في تفصيل هذا العلم وأن ننفي عن أنفسنا ما استطعنا ونسألون يوفقنا إلى هذا النية التي تقترن بحب الزعامات والرئاسة، ونعوذ بالله من هذه النية، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى النية الصحيحة وأن يرزقنا الاخلاص في تفصيل هذا العلم وفي تبليه هذا العلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. <laughs> oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. نحن ضيمنا، بارك الله فيكم. <تصفيق> أن المقصود الرئاسة في العلم، لا رئاسة في الدنيا. وكلهما مذموم أو الساعي في طلب كلٍ منا مذموم. <تصفيق> اللي الذي يطلب الإمارة ويسعى إليها في الدنيا، يعني الذي يطلب الإمارة في الدنيا يسعى إليها كما. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة وكل إليها وكل إليها طلبه ومن الذي أتت إليه اماره غير طرف وعين عليها وكذلك أيضا من باب اولى كما قلنا من يطلب الرئاسة في الدين والرئاسة في الدين لا تكون إلا بعلم يعني لا يسعى أحد إلى الرئاسة في البداية إلا عن طريق العلم، ويحصل العلم كي يحصل هذه الرئاسة. صح. يعني الذين يطلبون العلم كما بينا، كي تكون لهم الرئاسة والزعامة والشهرة عند الناس، والذين يطلبون العلم كي ينالوا الوزارة أو ينالوا. الوظيفه الفلانيه والمنصب الفلاني يطلب الدين الذي هو على العلم من اجل هذا كما نوى المعني بكلامه قول ما وجدوه اليه وإذ في خطوط الحاجه وان لم تكتف الحديث لكننا قلناها تقليدا للعلماء السابقين فما وجدوا ذلك وما حكم زياده عن التنفيذ هل هي ثابته خطوط الحاجه نذكرها الأصل أن نتقيد عندما ثبت في رواية الحديث فما لم يثبت الأصل أن لا نتقيد به وإن قال لي بعض العلماء أن العبرة بالأسانيد كما قال عبد الله بن المبارك لما الإثناد من الدين ولو الاسناد لقال من شاء ما شاء فليست العبره بما قاله العلماء دون اسناد اذا كان يتعلق بعبادة قوليه او عمليه اذا ثبت بها الاثر نقول بها ونعمل بها وأما ان لم يثبت فليس لنا ان نقول بها الا عند من يستحسن هذا احيانا اوفع له احيانا ظن منه أنه ثابت أو شك منه في أن هذا ليس بضعيف لهذا. قد يكون له وجه وقد يكون له تأويل ونحن لا ننكر عليه لا على